114. فقطع دابر القوم الذين ظلموا 115. والحمد لله رب العالمين 116. قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله يأتيكم به أُضِر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون.